ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم قال ابن عباس والسدي ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان وغير واحد فرقانا مخرجا زاد مجاهد في الدنيا والآخرة وفي رواية عن ابن عباس فرقانا نجاة وفي رواية عنه نصرع وقال محمد بن إسحاق فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل، قاله ابن كثير قال مقيده عفى الله عنه قول الجماعة المذكورة إن المراد بالفرقان المخرج يشحد له قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا الآية والقول بأنه النجاة أو النصر راجع في المعنى إلى هذا لأن من جعل الله له مخرجا أنجاه ونصره لكن الذي يدل القرآن واللغة على صحته في تفسير الآية المذكورة هو قول ابن لأن الفرقان مصدر زيدت فيه الألف والنون وأريد به الوصف أي الفارق بين الحق والباطل وذلك هو معناه في قوله تبارك الذي نزل الفرقان أي الكتاب الفارق بين الحق والباطل وقوله وأنزل الفرقان وقوله ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان وقوله ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ويدل على أن المراد بالفرقان هنا العلم الفارق بين الحق والباطل قوله تعالى في الحديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الآية لأن قوله هنا ويجعل لكم نورا تمشون به يعني علما وهدى تفرقون به بين الحق والباطل ويدل على أن المراد بالنور هنا الهدى ومعرفة الحق قوله تعالى في من كان كافرا فهداه الله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس الآية فجعل النور المذكور في الحديد هو معنى الفرقان المذكور في الأنفال كما ترى وتكفير السيئات والغفران المترتب على تقوى الله في آية الأنفال كذلك جاء مرتبا أيضا عليها في آية الحديد وهو بيان واضح كما ترى قوله تعالى قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا الآية قد بينا قبل هذا الآيات بكذبهم وتعجيز الله لهم عن الاتيان بمثله فلا حاجة إلى اعادتها هنا وقوله هنا في هذه الآية عنهم إن هذا إلا أساطير الأولين رد الله عليهم كذبهم وافتراءهم هذا في آيات كثيرة كقوله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وما أنزله عالم السر في السماوات والأرض فهو بعيد جدا من أن يكون أساطير الأولين وكقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى واذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ذكر هنا في هذه الآية الكريمة ما يدل على أن كفار مكة في غاية الجهل حيث قالوا فامطر علينا الآية ولم يقولوا فهدنا إليه وجاء في آيات أخر ما يدل على ذلك أيضا كقوله عنهم وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وقوله ويستعجلونك بالعذاب الآية وقوله ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه وذكر عن بعض الأمم السالفة شبه ذلك كقوله في قوم شعيب فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين وقوله عن قوم صالح يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين وسيأتي لهذا إن شاء الله زيادة ايضاح في سورة سأل سائل قوله تعالى وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه ان أولياؤه إلا المتقون صرح تعالى في هذه الآية الكريمة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 وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية الآية المكاء الصفير والتصدية التصفيق قال بعض العلماء والمقصود عندهم بالصفير والتصفيق التخليط حتى لا يسمع الناس القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ويدل لهذا قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته